يا ابو فادي فتحاوي جيشك فتح وفداوي يا ابو فادي فتحاوي جيشك فتح وفداوي جيش الفتح حلقه وواقف معمر وطا جيش الفتح حلقه وواقف معمر صفوف العاصفه طلعوا لبسوا الدرع ما كله صفوف العاصفه طلعوا لبسوا ما كله لفوا البلد ما خلوا وين الغدر نشتاح لفوا البلد ما خلوا وين الغدر نشتاح وبيد يا ابو فادي عدينا يوم الصعب شدنا يا ابو فادي عدينا يوم الصعب شدنا ده حدانو عينه علينا عين جراح علينا عين